و ز ا ل ل ه الشيخ وافضل ا ل ي ي إ ِ ن َّ ر َ ب َ ك َ و الخلق َْ فاتيناك ت كالعم من المثل والقران العظيم Thank、mm -hmm. you. much. و ن ظ ق ن ا どういうこ ولكنني لم ارد ان اذهب ل الى السنه م ا ولكن ا ا ل ه ب الى السنه حولة ل لقد اردت ان اكون مسؤوليه لقد اردت ان ا <تقلأ> ك و ع م الله ي ب ا ر ك Oh,、uh、God. -huh. Je suis un homme qui a été évoqué par la société civile. Je suis un homme qui a été évoqué par la société civile. موسيقى <تصفيق> اهلا و سهلا ع ل ى الله ع ل ا ه و س ل ه تصدع بما تؤمن واحذرون 「ありがとます。<音声><音声> معاش ما عادش فاهمه لو سمعه يوم ما ل د ل ل ي ع ا د علبه هاهمه ه ا ه م ف هاهمه هاهمه هاهمه هاهمه ا ه م ه ه ه م ه هاهمه هاهمه ا ه م ه ه ا ه م ا ه م ا م ا ه ا ه م ه هاهمه ه ا ا ه م ه ه م ا ه ا ه م ه ا ه م ه ه ا ه ا م ه م ه ه ا م ا ه م ه ه ا ه م ولقد َََِ نعلم َُْ انك ََّ يضيق قدرك َ بما ََِ ي ُ و ل We'll r i g سبحانه عليم ا وتعالى ا يا ي سلام عما ا ما يشرقين ولقد نعلم انك يضيق قدرك بما يقول و ن どうぞ。